وبه نستعين عليه نتوكل أما بعد أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هنا من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية نبدأ معا فقرات امسية الليلة فنحيا في رحاب القرآن الكريم ونستمع لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني بسم الله الرحمن الرحيم. فمن <تصفيق> يعلم أن cato و و Amen. Yep. <وصفيق> ويقول الذين كفروا I'm out. تقوم إن القلوب الذي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين صدقت ربنا فيما كل وأبدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هكذا أيها الأحبة الكرام استهللنا مع فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ طاها النعماني من هنا من رحاب بيت من بيوت الله من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية دائما في هذه المجالس أيها الأحبة ننتقل معا من روضة إلى روضة فهذه المجالس خيرها كثير وفضلها عميم. من رحاب القرآن إلى رحاب العلم نعيش معاً في رحاب ميراث النبوة نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سيد عبد الحي من علماء الأوقاف لمحافظة القليوبية الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وما أحوجنا في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها أن نستوعب القرآن الكريم فهماً. فنحن في زمن كثر فيه المفتون في دين الله والمتقولون على الله بغير علم والمخالفون لهذه الآية الكريمة حيث أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين والمؤمنون هم دائما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به لذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومعنى التقديم بين يدي الله ورسوله أي القول قبل قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتكلم إلا بعد أن تعلم قول الله ورسوله في المسألة التي تتحدث فيها لأنك لو تكلمت بغير علم تكون قد قدمت بين يدي الله ورسوله لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة فحينما أتكلم في أمر من أمور الدين ينبغي أن أكون على علم به والتقديم بين اليد لما تقول قدم فلان بين يدي فلان كلمة أي تكلم قبله وأنت ينبغي أن تتأذب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم كلنا مطالبون بالأدب مع الله ومع رسوله حينما نتكلم في دين الله نتعلم أولا حتى لا نخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن القول على الله بغير علم أصل من أصول المحرمات وهو من أفعال إبليس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 والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا من أشد الناس أدبا مع الله ومع رسوله ولا يقدمون بين يد الله ورسوله أبدا بل إنهم كانوا يسألون عن أشياء يعرفونها كما يعرفون أبناءهم وآباءهم وأمهاتهم ومع ذلك ينتظرون حتى يعلموا ماذا يقول الله وماذا يقول رسوله أخرج البخاري نضر الله وجهه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم العيد الأكبر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال أتدرون أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال بعد أن سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال أتدرون أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أشياء لا يجهلونها فخشة أن يقدموا بين يدي الله ورسوله ينتظرون ماذا يقول الله ورسوله في هذا فإذا انتظرت ماذا يقول الله ورسوله وتعلمت أولا قبل أن تتكلم تجنبت أن تقدم بين يدي الله ورسوله، تجنبت أن تقول على الله بغير علم. وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يكرم زيد بن حارثة بتزويجه إياها بعد أن أبطل الله التبني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه بزواج شريفة. من شريفات قريش وهي ابنة عمته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها لزيد فتقول له لست بناكحته لا تزوجه فالخاطب إما أن يرد وإما أن يقبل ويقول أخوها مثل قولها أنها لا تنكحه هي من هي وزيد كان عبدا مملوكا قبل ذلك أخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تنكحه تقول لست بناكحته فنزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا تل النبي صلى الله عليه وسلم الآية على مسامع زينب وعلى مسامع أخيها فقالت زينب رضي الله عنها في سرعة رهيبة في سرعة استجابة لأمر الله ورسوله قالت له يا رسول الله وترضاه لي زوجا قال نعم قالت إذا رضيت بما رضي به الله ورسوله علمت أن هذا أمر من الله وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا استجابت تكتف لما علمت أن هناك أمر وليس مجرد وليس مجرد خطبة. فالمسلم ينبغي أن يتأنأ أولاً في أن يعرف ويعلم أن هذا قول الله وقول رسوله أم لا. ثم إذا علم أنه أمر واجب وجب عليه أن أن ينفر. لكن ابتلينا في زماننا بمتفهقين. متعالمين كلما قرأ واحد كتابا ظن أنه أعلم الأمة فكلما طرح عليه سؤال أجاب ومن أجاب على كل سؤال فاعلم أنه قد طار عقله لا يمكن أن يكون عندك إجابة لكل سؤال وفوق كل ذي علم عليم تأن قبل أن تتكلم في دين الله يأتي من يقول هل هذا الدين لكم؟ هذا الدين لنا جميعا الدين ليس حكرا, ليس حكرا عليكم يقول إن فرق بين الدين وبين علم الدين فالإسلام أصل احترام التخصص ألا يحذر من يتكلم في كل شيء بغير علم أن يقول على الله بغير علم وأن يقدم بين يدي الله ورسوله إن الله تبارك وتعالى أصل احترام التخصص فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بل يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم التخصص بصورة دقيقة في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان وغيره يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقراهم لكتاب الله فعالى أبي بن كعب وأفرضهم أي أعلمهم بعلم المواريث زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين فينبغي أن يتأنى الإنسان وهو يتحدث في دين الله في أي مسألة يتعلم أولا فقه الكتاب وفقه السنة فيها ويعلم أقوال المفسرين ويعلم اللغة ويعلم ما يلزم حتى يكون على علم بما يتكلم به خشية أن يقع تحت طائلة قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وعلينا جميعا أن نتقي الله في دينه ونستمع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه الله تبارك وتعالى ينزل علينا رحماته وبركاته ويصلح أحوالنا ويغير أحوالنا إلى أحسن حال إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أذن لاقل بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء هكذا أخوتنا أخوة الإيمان عشنا في رحاب ميراث النبوة سمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سيد عبد الحي من علماء الأوقاف بمحافظة قليوبية نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يزيده علما وادبا وقلقا إن شاء الله جاءت هذه الكلمة ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابه مركز قليوب بمحافظة قليوبية أيها الأحبة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة نختتم فقرات أمسيتنا ونرفع أكفة ضراعة إلى الله سبحانه نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية من المستهل الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر جوبنا واشرح صدورنا وانصرنا إنا إن بضاعون أكرمون كتاب الله فوق رؤوسه رفعوا كتاب الله فوق رؤوسه ليكون نورا ليكون ونامي فكانا زرعت عروف النور بين شفا جنب فتحت مسكن يفي ببي تحولت مسكني في ضبيا كذا أيها الأحبة الكرام بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المقتهر الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة نأتي إلى ختام فقرات أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد الكوسر بقرية حلاة. مركز قليوب بمحافظة القليوبية ختاما لكم تحيات أسرة موزيع إذاعة القرآن الكريم وعنه محادثكم فوزي عبد المقصود حتى الملتقى لكم أصيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته